كتاب مرقم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أتا طير كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال ثم يقال هذا الذي كنتم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرخوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم 114. يسقون من رحيق مختوم ختامه مزك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرْ لَكُمُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا